عروفا <تصفيق> Well, Allah uh -huh. اشتركوا في القناة لكي لا يكون What can What's <laughs> and uh the -huh. uh -huh. uh -huh. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما فقد احتمالوا